رب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشنا يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين وَلَوْ عَنْهُ وَطَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَا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 ان نيلكم رسول امين وان لا تعلو على الله اني اتيكم بسلطان مبين وانني عذت بربي وربكم ان ترجموا وإن لم تؤمنوا لي فاعتزنون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى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 كذلك وأوَّثْنَاهَا قَوْمًا أَخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُضَرِّينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 Ahla kنا هم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبيين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغمى مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله كالشجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كظل الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صب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 المتقين في مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سدس. براق متقابل كذالك وزوجناه بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوش العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون